قد ما أتى الغريب بالطف مذبوحا والرائس فاضيب يا قومي قد والعباس انسى بالطف صريعه من ياتي السبايا بالماء يا شيعة والابطال دون العبيد الأوداج قد سالت دماغ لو رأيت الرمحى والرائس علاب ما قمت في آل السماء عذاب يا خاطم كومي قد مات الغاب قبر الحسين يا أرض العراقي بمقام الغريب أيمات الثلاث كي نشف الغليل بدم علماء يا فاطمة قومي قد مات الغريب nie